فَسَأَكْتُبُ هَٰذِ الَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأمي الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ الَّذِينَ يَجِدُونَهُ مَك تُوبًَا عِندَهُم فِي التَوراتِ وَإِن جيدَأْ نُرهُم فيِالمَعْرُ يَأمُرُهُم فيِمَرُوفِ وَيَنهَاهُم مانِمُم وَيُحِلُّ لَهُ مُ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّرُ لَهُمُ الْأَسْرَى وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْبَنِينَ وَالْوَالِدِينَ مِنْكُمْ وَإِنْ كَانُوا فُقَرَاءَ فَإِنْ أَنْفَقُوا مِنْهُ فِيهِ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّهُمْ ila ma'ahu ulai'ik ulai'kahumul muflihun qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى قَّ تئية دون بالِ الحق